يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحق أعوان شيطان مريض. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره u nás ruddu billahi minxuruli anfusina, wasajiqati, a malina, ma jatihillahu, fala, mudilla fala, wa ma judli, fala, hadjala. U nás ruddu billahi, illa, illa, wahdahu, la, xarikalahu, u nás ruddu billahi, a wahdahu, a wahdahu, a wahdahu, شيبو تشي اسبيكون ساليب كوتس اسل دين على واتسل نيتلر امه تلوهم بوغيلا اولا قال الله عليه وسلم حديثا لبي تسقي كاوثا السيل يخطبسون ان بعج من الى اديناتهم بوغيل نيتلر امه نيتلر امه تسل تسلي هيجيل رطلبي تسيكون رغيلا هدين سيد نيتلر امه تالدي خلتهم عندور عنا سل عدم مسكين نيت قبيح حوله قلا شاي شاي قرو نانني الدنيا احترام حرمات أدب هبول رجل قوات بوجي شيء سو قروني هيرتلي قديلا هبوجيلا عدم مزوج ضعيف لي هنبني كل إسلامية بأمة جا قني كل زمان عدنان كيد قال نجي ضعيف هج إله نكل زمان هب ضعيف ضعيف ليه لسه باب جي بوجيلا Ghyabu anha, heil da sa buk in Aslun, čo aslu Heb aslu gibu gila, heb umatalli khuvat gytlu turab, Heb umatalli tchulhi gytlu rab Heb gibu gila al-ukhu watu fillahi Allaha si ulu, Allaha si ulu, Allaha si ulu, raiz habu rab <coughs> Inša Allahu Rahman, heil si ulu bici nugu, Heb al-ukhu watu fillahi, Allaha si ulu vatsli, dina si ulu abu lebe, ه اللي هبراعياس هلي هجواس المعناياس هاروني لنتلاصير قر الصلفال جال ورانبي تقبه كي كل رق أو عخبخة دنيا والقعد قد دنيا وبشن التصير قبشن هاروني لا الأخوة في لهن أبراب راعياسو معناي هذا القنجال خوادرة ميخر نتلا ده هيش في مثال كتاك هذا يقين my tléd bíkhoňkádu, a várága sallálláhu a léhé vásállám, máká yáldá kýdínán dílá dílá dílá tlúvátsa dhúrtlává tlírá i záhbúra bán ámxá, hýzú týrávgi, týtávás bát iál rúk a حمزاتوك انيلا قراشيو سلمانك انيلا فارسيو بلالوك انيلا حبشياو سوهايبوك انيلا ريملانو هل كيناز دا غورتغو دل اوارغة صلى الله عليه وسلم واتسلرا عزابون هزول دلا واتسل هرونيلا شاعر اسكي أبولوغو أبل اسلامو جندر امن اسلاموغيلا لا أبالي سواهو اسلام قروني توك اباتئيو جندر امن هجيلا إذا افتخروا بقيس أو تاميم تاميم أبو قيس أبو جندل وتو خمسة هل شوح شوح راتها ندلا جند الإيمان إسلام وجيله عرب زروق أن شوح أن عرب تصادف شوح بيتون أن جو جيله تاميم أبو القبيلة له هتصاص أحول أن دان دخن شيعو جو جيل قيس البصرمان شيء أسأله تنجي أبي الإسلام جند الإيمان وجيله إسلام هل دفع بجيله جند شوح يقعد أبي عن تجين أن خاب Allah s Quraanem aoluje, Billahi gudbi Allahim ina rajim. Inna maal muaminona, íkwa. Unju, unju, yalwatsal. Helu gila mumina watsal. Fa aṣlihu baina akhwayikum. Nujer bu surbabi. Tina watsal zahur kub. Dabaa. Atsan dikunxado. Nujer tizahur kubak bit tizhabe. wa Allah. Nuj Allaha sutlagi hinqa. La alakum turhamun. Khulbu gila Allah nujeda gurhilin abun hey bu gilad otsabi sa awaraga sallallahu alayhi wa salam makal wa tsira izhabu rubmi singik e abla awaraga sallallahu alayhi wa salam wa tsira izhabuna bayna wal khazraj igotu khum igu qabila bu qanajib madina de bugib changu an tsan tsonaza jindat sa tsutsarul imir al biat biat ortu khum al aus ki khazraj ingi abrub arab awruk an tsire ku takal asiyab adam al islam عرب از دلک قوغوسوناش خلات با قرب رغبک انیلا وارانی چوچی اس واریانی چو عک چگی عدنا سواریانی لست سیبی سیمه قنی واریانی اتن او هاجوس هباسون دلک قوغوسوناش خلات با قرب عدم روق ان الهل الله عليه و سلام هیز هوتل گرا از الله عليه و سلام واتسرا Makkaya šlo ahluj hizrahabon, Madina al-umhadu, ten Madina al-ruk al-ansarazdagi, muhajirazdagi horlub. Hedinabuatsedila, jiggigi, insaniyatelda, bichitge bichit, ila bichitge ich ila. Aja masib košuza an abon. Hadis halid se níkou. A na sibnu Maliketradia Allahu anhu. Qadima alina Abdul Rahman ibnu Gauf. عبد الرحمن ابن عوفاج أنيل دلا مدين الله هجرة هبون النبي صلى الله عليه وسلم أورجت وتسير عزها بونيلا عبد الرحمن ابن عوف دجي سعد ابن ربيع دجي هرطوب يوج أورجس صلى الله عليه وسلم منج عبد الرحمن منج سعد جي نج قي الجوات صاروجين خاب وكان كثير المال سعد ابن ربيع أنصار يوج أنيل جيند الكتاك سيكاربوت سيمو دقي فقال سعد تينج غوس أبو لجو جند القوات السلاح عبد الرحمن دا يا عجل حجوري يا عند أروجوري يا تروح الله سقولي مكالس واجد أتسير أتسير في كل شيء قد علمت الأنصار أنني من أكثرهمالا مالا القوات السلاح Hal an saral hal madinatul ahloyal salila jiw hazu bishun botsitikaraukin mali bayni wa baynaka هيدن جوشن دير قيزاني قزن جيلا فاندور اعجبهما اليكه مب الله الى هي قيا سوقي دويغو انيا كراي فوت اليقها جين دي تشالي لا تصرت اميلي حتى إذا حلت تزوجتها هي العيدات تنق موت صقوغي اون خدود سياتشين الخدو ان اخر تين عبد الرحمن يتساولو رضي الله عنهم بارك الله لك في مالك واهلك الله استل دور اهل قزن لغي دور بود سوداغي بركه على السوق جند نوخ بيخ جيبي بازار نوخ بيچ دجين بازار انخه بازار اني له حل از اني له فلم يرجعت أجي وسنج إلى جندني اني کوتاك بعرس نخاب گورو نيخاب هاغه له سوز الله عليه وسلم چين اوا را أحوال حال کي دي نوغان هي قيل واس ابو نيلا بيچس اوا را گن ابو الله عليه وسلم ما دين As kina bludujínder bojte si arat kina a mokrali, kdo tu náčinou has a ulogo, vázno návratí min zlát. Chmastačil, anasib, kadať, atbujeb, hešla, ingram, aldroje, měsíč, onej jen se, mahari dvojnámuha. Heďi na siri his had godina soats abdurahman et qura qaidat botsidina soats dan di gi hawli la o adina yuruq ki bugi tole bugi bo sularuchi chanele A dan di khon telat hi qez hawli la jan telat qabi emir hardi дина شووص صد ګور دی مخنه کې دین شووص خو شی به خني چردلوګو چون اوس انګورو کې ګو الله ای ځار ما اوخذا بسيف الحياء فهو حرام لا شی چوګو کې جین دي څه ني چسل خالچن الله څنګه بوشن کې پیس و تشني تشزولغول عمت دينغي ابون وسيت لاس بوت شو موغني دلا شنو استك بيك دوت صاور غطليغ فهو حرام حرام وغيلا هلكي كرتسكل دي ناس هذا مشهد من مشاهد الاخاء الحقيقي هابغيلن تشسبيتار مثال خا اونغو واتسيرا عزابي يا فيصل مثال هب واتسين ابو ربجو ديله بوك وناريل ديله عقيده ديال طبانغوروني بوك وناريل لا ايمان ديال طبانغوروني بوك وناريل الله كي اوراكي ود ديال طبانغوروني اولا Odech těže zvůtečný se olověkem jeÖ, ten pozřečný jim, takríky a rozbráčetný je ş في alle poř Souvel v clu Ал 전�eté. Bude, h tamanho u toute potom a pas je, trane prvIV a Campa II Reč je هذا اللي تدل دلها وتصير عزيب قيلة إمان إيمانكم خور خراب جود هذا اللي هو إيمانك بقيلة وتصلي الخور الله بالله من الشيطان رجيم إنما المؤمنون إخوة أنجو أنجو يا وتصلي مؤمنة وتصلي أبن خا أيه خور خراب المؤمنون جميعا كانهم روح واحدة مؤمن إذا بس المثال بقيلة تروح أصل خا في أجسام متعددة باتي باتي العدمازو ريكتل باتي باتي العدمازو القرقلاتو تجيبتو رب تصروح بغيلا مؤمنزة بازو الميثال ولذلك هيدين سيدال ديلا نتلت هادين الميثال التصوص عدمازي باتشن خدو دينا صلوات سابو الصربة بأسحاب زب هادين نروق أونين أبون هيد العدمازي اللي هجوه ه العدم <سؤال> اله برج ولا دلالة، هذ أول هيبوجين بوك إن رأس هيجوبجين هيبن آن، لأن الأخوة، أنجو في المعنى دلالة، نتدهور سجقة تأعمق فإن الأخوة في الله، الله سيعرض سهادلة لهيبوجلك، أدي يا بنعمات، أدي عنا والله ستسير بوك أراض، الله سأولجو أعدوا بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ونجِيمَ الثُرَ العَدَمَل اتقوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ نجَ الله سُلَحِنْقَ حَقِّيَ بِحِنْقِيَ لَتُنْ وَلَا تَهَمُّتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نُجِّ خُجَلِ لَنُجْ بُصُرُبَ بِسُنُوكُمْ غُرُونِ رُشَابِهَانِ غُرْتَ بِسُنُوجِكِنَّ Inna Allah yasawluku wa'tasimu bihablillahi jami'an إذ كنتم أعداءاً أن لا تشبه بهن فألف بين قلوبكم الله سلبيت أراد نخترج نريدون نجراك تسهرون له فأصبحتم بنعمته إخواناً الله سل نعمته الله فهمت لا نجوات صفهم وكنتم على شفا حفرة من النار نجروك أن لا ججاح تتصدر عذاب منها الله سنجيلس كذلك هل هيب جوجين دي تسا نجيي باين هابو رب الله لكم آياته الله ها سخوت عرب آيات هالجي نجيي باين هابو للا لعلكم تهتدون نوش بيت عرب نخطا بيت اون اتون أبون خلق بكم فالأخوة نعمة من الله چه نوخال واتسيرة عزيبوغي الله سورة قدسان نعمات الله سأولوغو فألف بين قلوبكم الله سيلا نجير راك التوصات الخرخن فقط يقولون وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ أولا قلت بخير هذا الرقال يقولون محمد جين الله صلى الله عليه وسلم تقولون خرخي لو انفقت ما في الأرض جميعا رات قط أبو جب شنب كنب نجد لدود نفق نقرب نفسه ما أَلَّفت بَيْنَ قُلُوبِهِمْ تقولون هذا الرقال رقال خرخين ها رولار عني ولكن الله ألاف بيناهم كينغو الله هاس خرخين هابون الهيل تسوطات لا إيمان الله هنجي إسلام الله هنجي هه بوجود اتسيي كي حقوق الأخوة في الله هانشي راعي زموك واتسي واتسالين اون روغنيتل بسوربا بيخا الله أسألو إنما المؤمنون اخوين اون هانشي هيل ديناس الواتسال بسوربا كل الحق شال هيل. أتسابي <تصفيق> سب الحق الأول هيل عمروغ جبت جاق توبيتون تيل إن شاء الله زمان هجو خادو خط أراتوغي بيتنا الحق الأول الحب لله والبغض في الله الله سعر رتلغي الله سعر ريخينغي أولاقص الحديث بوغو صلى الله عليه وسلم أبوه ريلا تتأولوغوك أولاقص أبنلا صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله متى القيامة الله الظلال جيندير عرشها سرعت جور النهج بقياط هب عرشها سرعت اس الراشين قيلا أنت جبت إياه بطيبها عدمة صلى الله عليه وسلم إمام عادل تتسبيس الطيبها بقوله إمام سبقا بتأير شو جونيج عدمة أ أتهر وتشخ عادل جند تس عادل نزام بيتلها بوله تو كي أبزب وشاب نشأ في عبادة الله عرقا Allah se ibadá tabulágu živl urav. Bad Qabih abih jim Allah Alláhá se ibadá živl urav. Algi kun, kak ki ban, jama'at ki habun, qurán ki tsaálun, Zikrogi ki godkun, zikr rogi bachun, hedi ná živl urav, uloqqanči dila. Varajulun ta saddak abisadaka, týngi týrgi lha abilavči dila, jindica sadákat urav. Hatta jindir kujab kujralda lháč ugu, kvaran ab kujral sadákat urav, lha abilavči dila. هادين قت شق تشين أولو أولوجة سلام ورجل قلبه معلق بالمساجد انقبله تشجدي له جند الراك مشكيتها الله صرقو إني هني سقط إيقن بود خروا أولو أولوجة ورجلان في الله الحدين الله السغوج سذ روطرال اج تمام عليه هي الله السغلو س رو الله تجاوج داند الحال وتفرق <تصفيق> عليه هذه ن تس أسقاس كرات أطرال سج ب وراجل دههم راأته ذا تمصين ووجمال ب بدا تجو عنا زها ب أحر مخذ ج سأبورشي أخاف الله الله سحقل أبخاف هل هي العدممال الله عشث. عادوت لا رتشي نجع دم ذو لا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه جوج الله كراك أشون الله سطيحون بعد سما عباج هل هب أنت لجو تي فع دم ذو الدلا مثير عدن الله هس لا تشينو جع دم لا هل تجي حديث الأولوغ عوارغ صلى الله عليه وسلم إنا رجولان زارا أخان له في قريتين أخرى تجي <تصفيق> يستيل جين درغو دينا ثواتسو قيزيارا تابونيلا تجي رسو تلوغيو الله هستيل غسي ملايك ويتانيلا عداما سو سيباتالدا غسي داندي جوزي تجي غو ملايكا أين تريد من قيل إنه جو تingly غص أولوج جندي بوت كمجلدنا سوات سوخ زيادة تingly ملاكاس قلوجو هستوي تز جيش تلبوجي بيعفهم ندوت إسخ شذيس كل جيش تلبوجي غص أولوج هج إله كين وجنديه وات خللا تingly ملاكاس أولوجو فإن رسول الله إليه جي قيل له الله سبحانه وتعالى الله استوقيت أرو بأن الله قد أحبك كما أحببته في الله سيعلهم شدو يوات أرو عادنان هذا جبوق الدين <سؤال> الله هسي علروت الله هسي ديله نتخيرات ليله. الإمام الملكي الموت عبد بن نجو أبو الخولاني أو تياس أبو لجو دخلته مسجد دمشق دمشق كثر مسجد جامع فإذا فتن شاب سينتهي عضو قنوات كان هنا مسجد والناس حوله عدم الغرور أن يسرق عدوك أن فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إلي جندت قلت له اختلافكم خذوا جندت قلت هلا جو بكني وسق عن إذو أنيلا وستح هيق الأنيلا وسأبر راعي أبن راعي بيت أنيلا تينج جنتي قنيل هي شوان أبن جند أبنه هوجلا معاذ ابن جبل فلما كان الغد هاجرت ناقص قوات الجيش تصدون قوات ان المشكيه تسويت جند وات هنل سينغو تصدون وجند اسكيتين تسوي مشكيه تلوشن خا كاكيا تانين جنده قوس كاك بازان جيتشن جينتسا وجو است اسكو ويتلانيل داندي ويت اونخا جيتو سي سلام جيتلوجين تابونيل والله انني لا احبك في الله الله اسحج ديلا الله اسيولوجين دي منو تقول لا واساولت سينغ الله الله هسيعلوين أون ثاقب الناس أولو تيموسا الله جنت أون الله هسيعلو وترأين أون تينج هاس بحبه جند الكران أسا جوجات يكون هس إليه أسك وعنجد صان الجيو هسكي أبن لا أبشر دوي رخ سمعت رسول الله عن البشاسل أورجس أبو الله عليه وسلم قال الله <سؤال> تبارك وتعالى أدعنا والله سأبنا واجب محبتي للمتحابين فيها جند الرتل أدع أدل هنلا جند علوشوس ساجر الله سأقول جند علوشوس ساجر الرتل نقول نجي جند أذبوجيل هويش ورث إزير والمتجالسين فيها هيدينجو جند علوشوس حصلت بج عندنا سوات صام نتلقينا سوات هيب ظاهر هون الله سيعلو هيس هل جند رضى الله سا والمتزاورين فيها جند عرض صدق زيارتها من العدم هل جند رضى الله سا والمتبذلين فيها جند عرض صدق نفقت صدق الصدق خيرها قل العذمة هل جند رضى الله سأطلع الأم بس الله س الحديث القدس يلا تجي أوراق الحديث صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده جند الناس كذبوا و الله سحقي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا نجت إيمان هذه عند لا إيمان كامل هذه عن نج الجنة تريدلوه نج إن أولوا أورجس أصحى زبدة ولا تؤمنوا حتى تحبوا نجري إيمان كامل شورا لا نج سترود هذه عن أولى أدل لكم على شيء إذا فعلتموه تحابتم بتنشج النجدة تجو Nujete hvězdu Habouni, nujete sutaje rodt holé, nujete sutaje rodt tane, nujete iman kamil holé, nujete iman kamil tane, nujete alžana srovnění být se nijste lah. Ashabat říká, ale já Rasul Allah být se být často salam سلامت إبيت إزياد الهرطلو دينات هو واتسس أس قواجأ مالكي السلام عليكم من أيدلا ناقن مالكي السلام عليكم من أيدلا بخيلت هجي دل هراعي زحمة زحمت هبراعي غوريل دل هيب هبوغي بهاي هبراعي جيب ساباتون نتل أجاناتور إني نتليه خوب بوغي براعي خاب Jé, je běh, nejtec, dí náklů uvací. Když dě náklůj, náklůj, kujš, kůjš, tšmánů, goŋnygí. Náklůj, náklůj, kůjš, kůjš, kůjš, kůjš, kůjš, kůjš, kůjš. As-salámu a-láku, as-salámu a-láku. Uŋ kágušu a kůří, kůjůluj, kajch, sálamu tlá hůzí. Válaji, hlůsová, kůjš, kůjš, kůjš, O salam, to má buď syna Allah často syna jeli. Buď syna je to nevobosti živého mnoho je salam, to je vobud sounát. Ale buď syna je to vobud adab jek. Buď syna je to neAllahas rustaše, <coughs> teď <coughs> krajovul jek. Netlét křídy buď, netlét salam, halal Hezubíš jen si, a vůbec na salamu Allahu jen z křes bych károvaná on. Ronit čet křesník, asadj oniky khanit čtyři vysou. Kolejní hejčonik čet, až ona snutára hola vůsí salam kroň, vostak křesýl dreson. Malaikat, súsnes salam, inga yuhib, إنسان واقع هقول الله اسمح شر هذا جين دي رو عدم اكون صدق كش عدم تي رو طول غني كنو اكثر ن تي رو طول غن دز ساق زي زي ساق الله عليه وسلم حديث هذا حديث انس بن أن ان رجلن تشي سي قنل اورغس تمت الساعه قيام اس قكي دا جون الله عليه وسلم وما اعدتها لها وذت القيامه سيكو قال شياد الحضور موجب او لوتينج لا شيء شي بنيجي حضور نجئ البطاش الاوراق الا اني احب الله ورسوله كينوجندي اواكي اوراغي وطلخا تينجي اوراغس او صلى الله عليه وسلم انت مع من احببته مونوك اينوجي مت القيامه سيكو يرو ترى عدمون ان فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت اوراغس Můn, dujegubot, plulchý, untáda, otulchý, untáda, wakkenu, gin, abu rabraja, da, adinan, stok, sundasni, žal, in awlug, anasitsa, kutakad rochane žal, hebraja, lasen a on. Wamina Sunnati, Hanči Sunnata Laspugila, إذا أحب الرجل أخاه صحيا سدينا شواد سود لاني هيو صيا سدينا شواد سستأبزه صناته لس بجيل الله عليه وسلم أولجو إذا أحب الرجل أخاه ديناسلواتساسي توقيت ديناسلواتس وطلاني فالي يخبرهو انهو يحيبوهو ايس غستابي تهديلا جينديغو وطلين أبون شايгуوروني غسي او وطلج قنو انده هلا آس ديمون وطلخا ديناسلواتس الله ها سعولوين اوني غسي هاوغي وطلوا هما ال� حديث هل نتلاد اوليوغ معنا کامل هلا المتحاببين الله ها سعول تصالزير وطلال عداما لين أبونخا نتلقو تجي حديث الاولوغو تشوچيوك ان الاولوغا اسكو صلى الله عليه وسلم سينغاواسان تشوغي اصحاب ان الاسكوسان سينغاوا تشي اس اولو اولغا صلى الله عليه وسلم بيتشو اولغا ديلا انني لا احب هذا جين دي هاوتشي ووتلو ليلا سينغا اولغا عليه وسلم توتشو ستابيت شريش لووتلو شي حس اولو جين بتشين جيلا سينغا اولغا اس اولو اورق صلى الله <سؤال> عليه وسلم معاذ اولثق معاذ كوزي كونخه يا معاذ والله اني لا احبك الله اسحق جندي من وطل الخم معاذ تيجي معاذ اولغو بي ابي رسول الله فوالله اني لا احبك جندي الله عليه يا في دبري كل صلاه أن تقول جندتس المعازوي وسي تبولديلا شبب ككت خدودتس ابي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بتقولها الله تلا دتس جندي كربا قديلا دو الشكر غبيز مونغ نخصز هيدو دو الشك على تن عبادتك هبيز ان هيبو جو إن شاء الله نكتر خد أرال <سؤال> حق الدين على السواد ساجي ساجي وعزار قبيض سنهب جو صلى الله عليه وسلم نقولون دينوجدي أوله دينوج الله سيعرض رضخلا إن شاء الله خوجي بوجو ميتير قيام السقاة الله عز هيب عاشها ثورة عدد رضلا راجها العدم أسهلن قول هذا والحمد لله رب العالمين